فضيلة الشيخ أطي صقر نريد كلمة نضع بها القواعد الأساسية لسعادة الحياة الزوجية حتى نتلافى المشكلات التي تحتاج إلى حلول طويلة أو إجراءات تحول دون الوصول إلى هذه الحلول. لا بد أولاً من الإيمان بأن الحياة الزوجية أساسها التعاون لجلب الخير ودفع الشر. وأن لكل تشكيل تعاوني مسؤولا يختار لقدرته على تحمر المسؤولية وهو الرجل في الأسرة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وأن على أعضاء التشكيل بعد الاقتناع بصدق المسؤول وإخلاصه أن يسارع إلى الانتثال كما يشير إليه قوله سبحانه في الآية نفسها فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ثانيا وجه الله المسؤول عن الأسرة بأن يراعي مصلحتها لأنها مصلحته أيضا وإذا وجد في بعض أفرادها نقص أو ضعف في ناحية من النواحي فلا يجوز استغلال ذلك في استعمال العنف فقد تكون هناك نواحي أخرى فيها قوة وفيها خير كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك يعني لا يكره ويبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ذلك أن العضو الذي يشارك في المؤسسه التعاونية لا يمكن أن يكون معصوما دائما من الخطأ فكذلك الزوجة لا تكون فتاة احلام هذا الإنسان فتاة بريئة من كل العيوب ومن توجيهات الإسلام للمسؤول عن الأسرة أن يراعي أن الزوجة في عشها الجديد الغريب عن عشها في رعاية أبويها تحتاج إلى تأنيس وتهيئة الجو لتعويض ما فات منها قبل الزواج وإلى حرص على تمكينها من الإخلاص والوفاء لزوجها وأولادها ونجاح الزوج في إدارة هذه المؤسسة أمارة على نجاحه في إدارات أوسع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في إدارته لأسرته وإدارته لرسالته وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقد كان صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجاته والخبر مشهور في أنه مكن عائشة من أن تشاهد الألعاب التي قام بها الحبشه لتسري نفسها وليزداد حبها له صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى مسابقة معه في العدو أي الجري فسبقته مرة ثم سبقها مرة أخرى وقال كما يقال بروح رياضية هذه بتلك وقال صلى الله عليه وسلم لسلمان وأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولولدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وفي مقابل توجيه الإسلام للمسؤول عن الأسرة وجه الزوجة أيضا إلى ما يساعدها على النجاح في مهمتها ومن ذلك إحساسها أو إيمانها بأن طاعة زوجها في الخير حتمية وأن التقصير فيها جريمة كبرى تمنعها من دخول الجنة عند غضبه عليها وفي ذروة التنبيه إلى أهمية طاعته جاء الحديث لو كنت امرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها وكذلك الحديث الذي جاء فيه التنبيه على ذلك وحرصا على حب زوجها لا ينبغي أن ترهقه بطلب الكماليات التي يصعب عليه توفيرها وعليها أن تصبر على ما قد يكون من تقصير في ذلك وعليها أن لا تكفر اللعنة وعليها أن لا تكفر العشير كما جاء في الحديث فللصبر ثواب كثواب آسية امراه فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقد كان عمران ابن حطان دميما وكانت امراته جميلة فقالت له ارجو أن يجمعني الله وإياك في الجنة لأنك رزقت بمثلي فشكرت ورزقت بمثلك فصبرت والجنة للشاكرين الصابرين ومن المشهور أن زوجات الرسول عندما فتح الله عليه من خير الدنيا بالفيء والغنيمه طلبنا منه التوسعة في النفقة فخيرهن بين البقاء معه على حالته الرقيقة وبين طلاقهن ليتمتعن بما يردن عند غيره وغضب منهن شهرا حتى يراجعن أنفسهن فكان الإجماع منهن على شرف النسبة إليه صلى الله عليه وسلم والرضا بما تيسر فالآخرة خير أبقى وبتبادل هذه المعاني بين الطرفين وبالإيمان بأن الحياة الاجتماعية فيها حقوق وواجبات وإذا كان هناك حرص على الحق فلا يجوز التقصير في الواجب وما فات من الحقوق مدخر ثوابه عند الله وكذلك ثواب الإخلاص في أداء الواجب قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وإذا حصل تصدع في جدران البيت فلنسرع إلى الترميم بحكمة وفي سرية ولا ينبغي أن نفكر في هدمه إلا بعد اليأس من الإصلاح بمعونة الخبراء فإن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق والله أعلم